Mmm <Sessizlik> mmm <Sessizlik> نرجو ثوابك اذا ما خابت جهودنا نقف ببابك ونترجك بسجودنا نرجو ثوابك اذا ما خابت جهودنا نقف ببابك ونترجك بسجودنا احنا عبادك وانت الله معبودنا واحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا نحزن على اللي معانا ملت نحسن على اللي معانا من ثقابك مهما جت أوقات محسوبة على قوتنا نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا مهما جت أوقات محسوبة على قوتنا نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا في غفله الناس وجر النصح ما يفوتنا خلهم معانا طاعتنا وبجنوتنا نخشى علينا من عذابك <سؤال> نخشى علينا <وعليهم> من عذابك <سؤال> امه نبيك جريحة ضاق عنها الزمن قامت عليها العداء هبت عليها الفتن أمة نبيك جريح ضاق عنها الزمن قامت عليها العداء هبت عليها الفتن يالله يالله جنبها هدير المحن وملي مساجد بها عند الأذان الأغن وكتب لها كل بشرة في كتابك وكتب لها كل بشرى في كتابها يا ليتهم يؤمنوا ان الامل في يديك وان السبب من لدينا والفرج من لديك يا ليتهم يؤمنوا ان الامل في يديك وان السبب من لدينا والفرج من لديك فينا المخافة لان ما فزعنا اليك فينا الهزيمه لاننا ما عليك فينا المذلة لأن ما نهباك فينا المذلة لأن ما نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا نوقف بابك ونترجاك بسجودنا إحنا عبادك وأنت الله معبودنا وإحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا نحسن على اللي معانا معانا احسن على اللي معانا من تقابلك <تصفيق>